خاطيبي قريب ولا غريب كان معه نصيبي مش حيضي عن نصيب مهمش لو خاطيبي قريب ولا غريب راحيت ما بتقول على قد بتقول على إيه يعني إيه جماله ولا ماله جماله ولا ماله رح ويوم في العمر الجالي يسوى العمر اللي فات الحلم اللي في خيالي في خيال كل البنات ويوم في العمر الجالي يسوى العمر اللي فات ومدم أخلاق أخلاق كريمة السروة ملها في فاسين مدم أخلاق أخلاق كريمة السروة ملها في الاسيمه ايه عايز منه ايه بتقول على إيه يعني إيه بتقول على